وَلا قَدْ آتَيْنَا إبَرَهِي مَ رُشْدَهُ مِ قَبَلُ وَكُن بِهِعَالمِين إ قَالَ لِأَبيهِ وَقَوْمهِ مَا هذِهِ السَّمثِلَُّت أَ تُمْ لََاعَكِفُون قَوا وَجَدنَ أَبَ أَنَ لَهَا عَبِدين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 مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَأَجْعَلَهُمْ جُثَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَٰهِي يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْ إِنَّ يَا نَارَ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى وأرادوا به كيدا فاجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَاهُ لَكُمْ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَأَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وكانوا لنا عادرين